الله الرحمن الرحيم يصدر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدموا لكم روائع منتدى فرسان هذه المادة Oh, uh -huh. أَقُدْ أَقْضَنَا مَتَامًا تلن ابرق الارض طايا فلنني ابي او يا I'm yaplar meyvelerim.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 980 وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته